أجل قريب ربنا أخرنا إلى جل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكن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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى ما جل قريبا دعوتك ونتبع الرسل أو تكونوا.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 فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الارض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الارض والسماوات يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ في الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ من قطران سَرَابِيلُهُمْ مِنْ, قطران سرابيلهم من قطران النار سَرَابِيلُهُمْ وَتَغْشَى صرابيلهم من قطران وتقشى جوهم النار يوما تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوما تبدل الأرض غير الأرض والسموات وَدَرَجَ جُلَّ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النار وَلِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا فَلاَ قُلْ لِلْنَاسِ ولينذروا بِهِ هَذَا للناس ولينذروا بِهِ وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا وليذكر اولو الالباب قدمت لكم هذه التلاوه من فريق جوال الخير